استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زملائك ماذا فعلت أمس؟ يا صالح ماذا فعلت بعد المدرسة أمس؟ توضأت وصليت في المسجد ثم ذهبت إلى بيت أحمد أنا ذاكرت دروسي وهو قرأ كتابه بعد ذلك رجعت إلى البيت مساء وأنت يا خديجة ماذا فعلت بعد المدرسة؟ خرجت من المدرسة في الساعة الثالثة وذهبت إلى المكتبة مع أختي أنا قرأت كتاباً وهي ذاكرت دروسها ثم ركبت الحافلة ورجعت مع أختي إلى البيت مساءً